النشرة الاخباريه النشره الاخباريه حياه الذل لا لا ارتضيها وحب الموت بالعز مرامو حياه الذل لا لا ارتضيها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشره عن اخبار الدوله الاسلاميه ليوم الثلاثاء 24 من شهر رجب لسنه 1439 للهجره نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هل إصابة سبعة وعشرين عنصراً من الصحوات المرتدين بهجوم انغماسي وسط مدينة حديثة هلاكوا إصابة سبعة عناصر من الحجد العشائري المرتد على الأقل بكمين غرب ولاية كركوك البداية من ولاية الأنبار وبعد التوكل على الله عز وجل انطلق الإخوة الانغماسيون أبو دجانة وأبو شعي بن الكرديان وأبو جراح العراقي وأبو المغيرة الغريب تقبلهم الله نحو تجمع للصحوات المرتدين في بيت أحد مسؤولي صحوات الجغائفة بالحي العسكري وسط مدينة حديثة حيث هاجموا المرتدين بالأسلحة الرشاشة موقعين فيهم مقتلة عظيمة ليرتقي اثنان من الانغماسيين شهيدين كما نحسبهما فيما واصل الآخران الاشتباك مع الصحوات حتى نفاذ ذخيرتهما ففجرا حزاميهما الناسفين فيهم وأسفرت العملية عن هلاك ثمانية مرتدين وإصابة تسعة عشر آخرين وفي سياق متصل انطلق الانغماسيان أبو أسامة الغريب وأبو عبد الله الغريب ملتحفين سترتين ناسفتين نحو مقر حزب الحل في حي القادسية وسط مدينة هيت والذي يجتمع فيه مرشحون للانتخابات الشركية حيث بدأ الأخوان هجومهما بتصفية حماية المقر بالأسلحة الكاتمة لينغمس أحدهما في المقر ويفجر سترته وسط المرتدين ويقتحم الانغماسي الآخر المقر ويشتبك مع من فيه من المرتدين إلى أن فجر سترته الناسفة في من تبقى من عناصر حماية البرلمان وكانت حصيلة العملية المباركة سبعة هلكة من حماية المرشحين والجيش الرافضي وإصابة ثلاثة عشر آخرين بينهم مرشحون للانتخابات وقياديان في الحكومة الرافضية ولله الحمد أما في ولاية كركوك وبعد التوكل على الله عز وجل انطلق عدد من جنود الخلافة نحو الطريق الرابط بين قريتي الكيف والزوابعة التابعتين لمنطقة الدبس غرب الولاية حيث نصبوا حاجزاً أمنياً لاستياد عناصر الحشد العشائري المرتد فمكنهم الله من قتل أربعة منهم وإصابة ثلاثة آخرين ويعطى بآليتهم كما استهدف المجاهدون الرتل للشرطة الاتحادية قدم إلى الموقع بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ليعود إدراجه خائبا مدحورا بينما فجر المجاهدون عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد قرب قرية الهندية التابعة لمنطقة الدبس ما أسفر عن تدمير الآلية وهلاك وإصابة من كان على متنها وفي وقت سابق نصب عدد من جنود الخلافة عبوات ناسفة قرب قرية السعدونية غرب الرياض حيث فجروا اثنتين منها على آليتين رباعيتين الدفع ما أسفر عن تدميرهما كما أعطبوا عربة مصفحة بعبوة ثالثة وقد هلك في هذه التفجيرات ثلاثة عناصر من الحجد الرافضي على الأقل وأصيب آخرون ولله الحمد وإلى ولاية خراسان وبفضل الله وحداه انطلق عدد من جنود الخلافة نحو نقطة للميليشيات الموالية للحكومة المرتدة بمنطقة درزاب في جوزجان حيث هاجموا النقطة واشتبكوا مع من فيها ما أوقع في صفوف المرتدين قتيلين وتسعة مصابين من جانب آخر تمكنت مفرزة أمنية من استهداف عدد من النصارى المحاربين أثناء مرورهم على طريق شارمان في مدينة كويتا غربية باكستان حيث أطلقوا عليهم النار بواسطة مسدس ما أسفر عن هلاك أربعة منهم ولله الحمد وفي ولاية شمال بغداد وبعد التوكل على الله عز وجل انطلق عدد من جنود الخلافة نحو منازل عناصر الحجد العشائري المرتد في منطقة خزرج شمال شرق الدجيل حيث هاجمها المجاهدون ودارت اشتباكات هلك وأصيب على إثرها خمسة مرتدين، في حين فجرت عبوة ناسفة على دورية للحشد الرافضي، اثر قدومها لمؤازرة المرتدين، ما أسفران يعطى بآلية وإصابة عنصرين، وعد جنود الخلافة بعد ذلك إلى مواقعهم سالمين بفضل الله. أخيرا إلى ولاية ديالا، حيث صال عدد من جنود الخلافة على نقطتين لشرطة الطوارئ المرتدة، على الطريق الرابط بين خانقين وجلولاء، بينما فجرت إحدى المفارز الأمنية دراجة نارية مركونا على تجمع للجيش الرافضي على أطراف قرية مياح شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن هلاك ستة مرتدين وإصابة آخرين ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عنوين هلاك وإصابة سبعة وعشرين عنصرا من صحوات المرتدين بهجوم غماسي وسط مدينة حديثة هلاك وإصابة سبعة عناصر من الحجد العشائري المرتد على الأقل بكمين غرب ولاية كركوك وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجيش في العراق له لكم بالشام جيش الاسودي وجيش في العراق له احتدام فنصر الله آت لا محال وجند الله للدين اقاموا وجند الله للدين اقاموا وجند الله للدين اقاموا